لما نيشوفو بيو فن لما نيشوفو بيو فن عباسو بالعز والكرام عباسو بالعز والكرام وتعرف دنياني وتعرف دنياني ونضحى في سوح الحروب يا ذرعاني وعنو يا ذرعاني روحك تطوب بنورة بنورة لما تجي نزورة نزورة من قلبك زي حيل عباس وبالعز والكرم عن قلبك زي الالم عباس وبالعز والكرم زورة بغري حوشوفه اشوفه زورة بغري حوشوفه اشوفه مناني يشوفه يوفا يوفا مناني يشوفه يشوفه Mbso la Godbali Ads ithaa Junghar만 Mi Anfango g Administration Mt avez did t 숨 يشوف خوذاته من حيدر وصولات لا تهشبه علي وهذه الرمم عباس ابو العز والكرم يشبه علي وهذه الرمم عباس ابو العز والكرم ذرب ضر يحوشوفه يشوف ذرب ضر عهدنا الحصري عهدنا الحصري وبعيونه يبخوك البشر بس هو ضحى العين بس صار مضيق عيونه للناس يزورونه شرب بن القيمه عباس وبالعز والكرم طول الشرب بن القيمه عباس بالعز والكرم زول ابو ريحا وشوفه شوف زول ابو ريحا وشوفه يعني شوف يوفا يوفا منك عندك شوفه شوف تتبعنا و تزوى البشار عباس و بالأمجار عباس و بالأمجار تترجى من بعد جت ينطيها ما خجلت على السهم عباس ابو العزم والكرم ما خجلت على السهم عباس ابو العزم والكرم ذرب ضري الحوشوفه شوفه ذرب ضري الحوشوفه كلمات الشاعر الحسيني هاشم العربي اداء الرادود الحسيني السيد أياد المحنى الإخراج والهندس الصوتية محمود الشمري وأحمد الشمري التوزيع فاضل الزياد المنفذ والموزع الوحيد لهذا العمل السيد إبراهيم الهاشمي